وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ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 وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَلَمَّا بُعْثُونَ أَوَابَاؤُنَا لَوَلُونَ قُل إِنَّ الَّذِينَ وَلُوا وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ وَأَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ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 أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أنثالكم وننشئكم فيما لا تعبمون ولقد علمتم النشأة لولا فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون انتم ام انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون اثر ايتم النار التي ترون انتم انشئتم شجرتها ام نحن المنشئون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 تازيل من رب العالمين، أف بهذا الحديث آت مدهينون، وتجعلون رزقكم وأنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم آت حين إذ توضرون، ونحن أقرب إليهم ياكم ولا كلا تبصرون.